حلقة في غاية الأهمية حلقة تتكلم عن الصراط وأهواله و... وفي نفس الوقت الصور المضيئة الجميلة اللي تحدث على الصراط يوم القيامة من منطلق حب الإنسان لإخوانه وأحبابه في الله ذكروا صلوا عبودوا ربنا اذكروا ربنا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كتروا من الصدقات صروا الأرحام بروا الوالدين اكرموا اليتامى خليكم عندكم صدق ووفاء وإخلاص وحسن ظن بالله خلينا عباد لله سبحانه وتعالى خلينا من عباد الرحمن علشان نعدم الأهوال دي كلها لما الإمام أحمد بن حمل يقول لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في الجنة لما واحد شاف واحد بيضحك أيوم وأمال بيقاهق فبيقول له سبحان الله أ وعد من الله أنك قد مررت من على الصراط ودخلت الجنة قال لا قال فم ففيما ضحك اصبر شوية لحد ما تعد من على الصراط الصراط رغم من هو رفيع وأدق من الشعر وأحد من السيف بس وأنت معدي لو ما تسليش كلوب الصلاة يصطادك وينزلك في النار ربنا عفيك source حقيقة أمك وأبوك كلوب ال loosefon كنت مش قامين كلوب الخيانة يصطادك لو ما كنتش بتصل الرحم كلوب كل قطيعت الرحم يصطادك لو ما كنتش بتاكل حلال و Christians كلوب كل الحرام يصطادك كل غلطه وكل كل وكل و معصية كنت بتكلمها ليها كل معصية تحملهاell كلوب متثبت في النار وطالع فوق الصراط تعمل حاجة غلط الكلو بيصطدق وينزلك ما تعملش حاجة غلط او عملت غلط بس توب تحدي ولا كلوب بيقرب لك ولا حاجة تيجي جنبك خالص ولا حاجة تئذيك ابدا وتعدي كالطرف وكالبرق وكأج وكالريح وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع